فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبًا الرِّقَابَ فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَخْضَعْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِنَّ فِي دَائِرَةِ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 الله فأحبق أعمالهم أفلم يسير في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دم رض الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وأن رمث ولهم وكأيم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 واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتا فقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتهم ذكرائهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستوفر لذنبك وللمؤمنين واستوفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.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 يَوْذُرُونَ إلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَهُوتِ فَأُولَاءَ لَهُمْ قَاءَةٌ وَقَوْلُمْ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ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 ولو نشاء ولا اويناكم فلعرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبل واخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشَقَّ الرسول وشَقَّ الرسول من بعد ما تبين لوم الهدا لن يضر الله شيئا وس يحبط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 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلوم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم اين يسألكمها فيحفكم تبخلوا فيحفكم تبخلوا ويخرج ابغوانكم ها انتم هاؤلاء تدعون تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل وَمَن يَبْخَل فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِي وَأَن تُمُ الْفُقَرَاءِ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ يَسْتَبْدِلُ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ